انشاء جزاك الله على طاعتي واعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقف ووجدتنا نالهيون ودلف منا له عيون فقلنا يا رسول الله كان منا امرئ قد اوصليكم من تبوى الله عز وجل والسمع والطاة وإن عليكم عبد فإنهم من يعجل منكم مسجد خلاف المدكة فعليكم بسنتي وسنة البلاء الراشد من البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفيام رب فخزاته كل لا بدات في المنى باور موقعه متتلي وواقع الحديث في السن محمد بن محمد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الله بن ترميه الجنان المخاري وخبيره التقالب القطير رحمه الله دولة مخاري ومراحة مصر مراجع إباب تحويل القبلة من الخلس إلى الكعبة من استقبال أي كمطلس المجم الكعبة في إتدار الحرفة وهذا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فمكث ستة عشر شهر سبعة عشر شهر يصلي إلى بيت المهد ثم جاء دور تحويل قبلة وقد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر هذا ويتمناه ويخص عليها قال الإمامه مسلم رحم الله حدثنا اوقه بن ابي الشيب وعبد الله بن محمد العبسي القف طب اكثر عنه بما مسلم في صحيح وصاحب المصنف في التفسير والمسند وله اخو هو عثمان ويكنى بابن حصر الا ان عثمان اشند وابو بكر افطن واه وفي ترقته بالمجلس النا عبد الله بن محمد من اخواله شهوه الدكتور ناصر محمد بن ابن ابن الاسخد عبدالله محمد المحيد المفيرين عبدالله محمد المسندي الجعف الى الخمسة في طبقة الراحلة خلف تقاربات طبقة متقاربات محمد عبدالله محمد من نسمى بعبدالله ابن محمد اتفقوا في واسم الابن فإذا جدت لهذا النوع أن اتفق بالاسم واسم الأبي وجب عليك أن تعرف كيف تميز بيها وذلك بطرق أول شيء بالطبقة طبقة هذا غير طبقة هذا من العشرين هذا من الخامسة هذا من السادسة هذا من الثالثة, الثالثة وهذا الشيء الثاني بالرموز الأول امامه مين والآخر امامه خ الثاني امامه ت الرابع امامه س وما على كده سهل جدا تفتح التقليل الا لو يكون عندك الا التقليل تميز بين الرموز المختلفين في الطبقات هذا واحد الرموزها من الثاني بالكنيه والثالث ده كلها او جاعله ده كلها او الرموزين ده كلها ابو الثالث نسم الثالث ثلاثي تعبير المعاصر ثلاثي فعلا إنه جمل هذا بالنسبة نثبته ايه؟ كميم لا عدم لا تيم لا مضي لا ربيع الاخير بالنسبة الى ايه؟ القبيلة فبالنسبة الى البلد كوفي، بصري، نيسابوري، مصري مغربي، قراطي، يامني وماذا ذا؟ كم من جميل الوفيات هذا مات سنة 150 وده كمات فرق كبير الوفيات اللي بعدها الموانين هذا ولد في سنة غير ميلاد معنا يعقون كم من آل جاتنا؟ كم من آل جاتنا؟ الشيوخ الشيوخ هذا غير شيوخ خارج معنا؟ عندكم مثلا عليكم محمد ترافسي عليكم محمد بن أبي الحصيب بن أبي الحصيب كلهما من مشايخ ابن مازي اثنان عليكم محمد, محمد. وكلهما من مجد وحده في طبقة وحده مشايخ ابن وعليه ابن محمد علي ابن محمد طيب ابن مازي لما يأتي عند القنافسة يوميز وما عند الاخر يوميز يوميز يعني أقول الأول يوميزه علي ابن محمد محمد والتاني ابن قابل حصيب أول حصيب ينظر يوازن كذا يوميز لأنه مقلة عن الثاني وفيهم الأول لأنه مكثر عنه انت المدخلط واحد اثنين مثلاً مش تميل في الاسم واحد يجيلك كل ساعة يطفل عليك كل ساعة والثان ما يجيلك كل ساعة الله جاء عليهم وقح عليهم وقح عليهم بتقعد من علي من علي من عليها انت عشان يخلطك دايماً المنت اسمه المنته ولم وضد المقبل ايه المعين و ضد الايه المبرئ مسمى لا مسمى طيب ضد الفعل المجهول ربنا لازم متعلقه بانوع عمل عليه او نوع اسم كم ده كان التلميذ ماذا كانوا التلاميذ فالعائله العاشر وكان العاشر حال عشر فولان مشكي فلان المزهر فولان العطار فولان المزاز فولان الوالد ها الالقاف فولان اعوز لا جه محمد بن علي اعرف ومحمد بن علي اعملش مجيش اهو بالكتب بالالقاف ليس بالالقاف تمام كام الان 12 الله المستعان ديت عشان منقولش للمواطنين كل احنا عينينا عبد الله بن محمد خامسه كلهم في طاقه يا ابني ما تمش عندما يكون بعضهم في طاقه وبعضهم واضاع كذابين وعصاه ادي المشكله انما هيضم ضرر الاسناد ضر على طاقه ما فيش كلام انما يهضمك انت لما يكون هالثقه عندك ضعيف علقنا طيب هل ما يضطي شيء مما يستطيع المميز؟ أريد أن أضطيكم الملازمة والإكتار لا خير الملازمة والإكتار الملازمة والإكتار الحرب الضغة يكون يكتر عن واحد يهمينه لا يعينه يهمينه والثاني اللي هو مقلة عنه يميزه ويعينه أرهم؟ طب اشتبع علينا خالص خالص معرب ناس بالأخير بقى جمعوا الطرق الوسيلة الأخيرة جمع الطرق اجمع الطرق وهيطلع رجمان ده هتعرف من عليكم محمد الحديد من صالح اللي بتسناد صالح ابن من؟ ما عرفش جمع الطرق عربنا؟ علي وسيلة الأخيرة جمع الطرق طب انت الآن ما تميز لك لا بهذا عندك كمهة الأشراط نظر ترجع لكمهة الأشراط يميز الناس المهملين الذين لم يعين واشتبهوا بغيرهم إذن هذه الطرق نعلم عن الميز بها اللواء المشتبهين تشبهوا في اسم واسم الآمن اشتباه فالمرير الأهمية من هذا الخطورة كاملة في كامل هذا يكون ضعيف والآخر لقى هذه الخطورة طيب فرضنا ما تشفح فيها محدد كلهم ضعاف ضعف ضعف مش مشكلة خلاص انتهينا لكن ايضا لابد تحدد درجة الضعف ما يمكن ضعف وضعف لا ينجبر ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر, ينجبر, لا ينجبر. اذا لابد لترجع تحدد درجة الضعف قال الإمام مسلم رحمه الله من اي قلال مسلم يا شكرا لك أحسن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سنين عن أبي إسحاق وهو الشيبان عن البراء بن عازم صحابي الجميل قال صليتم عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيت المكتب ستة عشر شهر ومرت سبعة عشر شهر على اختلاف الرواية ومنهم من قال سبعة عشر صبر وأيام ومنهم من قال غير ذلك حتى نزلت الآية التي في البطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شرط الرهر أي جهته جهة الكعبة جهة ذيك فنزلت بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فانطرق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصرون فحجددهم فولوا ودوههم قبلا فينك قالوا مسجد بني سلامة وهم يسمى لهم بمثل التبنتين قريب على سنة سنة في هذا الهديث انتهاء الصحابة رضو الله عليه للأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عندما حولت القمة صار رجال مكان للنساء والنساء مكان رجال حولهم بالصلاة امتثال في الحال وفيه أيضا أن الرجل لو صلى بالصلاة الراحية إلى عدة جهال مجتهدا صلاة صحية حتى لو صلى أربع ركعة كل ركعة إلى جهة وهم مجتهد وكل شوية يوجه نفسي كل ركعة بس بشرط الاشتهاد مش التقصير بشرط الاشتهاد مش ده اشتهاد حسب وسع قصارة بلد قصارة وسع الصلاة بهذا الدنيا وفيه ان القرآن ينسخ السنة لان استقبال بيت المقدس كان بالسنة العملية منه صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن بالنسق وتحويل إذا قل اليهود أنكروا الناس وليس في الشريعة الناس. ومن خصائصها للشريعة المحمدية الناس الناس ما من نسق من آذن أو ننسل خير منها أو من لها تعلم أن الله لكل شيء قدير وأنكر من الأصوليين مع المصوليين المعتزلة الناس في انكرى الناس في الشريع والناس ثابت فيه تب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وجوب قبول خبر الواحد هذا رجل جاء خبر من اخر خبر من النبي عليه الصلاة والسلام ومشى عند الناس احوالهم بقنصار قبلوا خبره باشر دقائيا على وجه السرعة والانتخاب قبلوا خبره ما قالوا لا احنا حتى يجي واحد معك لعضبك ويؤيدك ويدعمك لا ولذلك عند هذا سنع وجوب العمل بالخبر الوحيد في العقائد نعم في العبادات نعم في المعاملات نعم في الأداب والأخلق نعم أما المعتزلات فهدموا وأغربوا على فصل هذا المد وأعد المدواتم أو تأولون فلا هم على المدواتم ولا هم على أحد نسأل الله قال وحددنا محمد بن المسلم أبو موسى العنزين المالقبزة وأبو مطر المثلاث جميعا عن يحيى قال ابن المثلى قال حددنا يحيى ويحيى بن سعيد القبطان عن سفيان وهو الثورين قال حددنا أبو الإصحاق متى عهدون أبيه؟ الليلة بن سنة أول الشيبان قال سمعتوا البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس سمي بيت المقدس بيت المقدس من القدس للتهارة فعلى التهارة ونهاية ونزاهة عن الدنس وعن العين تفهره الله من برات اليهود الغاصبين قريبا ان شاء الله على عيد رجال المؤمنين وليس ذلك على الله بعزيز قال نحو بيت المقدس وقال بيت المقدس وقال القدس مسجد أقصى أقصى لأنه أقصى من أبعد من الحجاز والحرمين وإلى ذلك ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة واختلف العلماء قبل أن يهجر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يستقبل من قال كان يستقبل بيت المقدس وبين دين الكعبة وهذا غير صحيح والقول الثاني أولى أنه كان يستقبل البيت الحرار كعبة كعبة الخليل قبلة الخليل عليه السلام كان يستقبلها ولما ماشى إلى المدينة أراد أن يستعرف اليهود لعلهم يدخلون في دين الله ولكن عانلوا وأصاروا فجاء تحويل القبلة من السماء معنا إخوان إلا أنه راجع من أقواله قبل أن يهجر النبي عليه الصلاة وقد فرضت الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت الحاركام ثم لما مشأ إلى المدينة استقبل بيت المقص قال علماء استئلافا لقلوب لكن هم قوم بهم وقوم عناد فلما لم تأتي منهم ثمرا كانت تحويل أكد طالب الشرح في معاني هذا الأحديث مع الآيات التي في سورة البقرة قال لكم مصرفنا نحو الكعبة ما معنى نحو الشيخ عبدالله عبدالرحمن زي عبدالله جهة, جهة نحو لها معانك فيها ماذا يذكر هذا؟ نحونا نحو ذلك يا حبيب ماذا؟ ماذا؟ ها نحو أكلم أم نحو ها إذا نحو لا خصف على ظن هل نحو بمعنى ذي نحو معنى علم نحو نحو معنى قصبة أو القصد نحو معنى مقدار نحو مئة مقدار مئة ألف وكيف نصيب معنى النصيب نحوا من شراب نصيبا من شراب ومعنى شب احسنت والمعنى شب زيد نحو عمر شب عمر مثل عمر قال ثم سرقنا نحو الكعب قال حدثنا شيبان بن فروخ قال الحافظ ابو لي قال حدثنا عبد العزيز بن قال حدثني عبد الله بن ابن عمر حاء قالوا حدنا أقدامك بن ساحب حاء ما معناها لخينا حسان حاء كم معنا عندك يا همم طلع. حدثنا حاء يعني حدثنا وحاء يعني حديث آخر طال حاء بمعنى تحويق على بمعنى حديد النصر ها بمعنى كلمه صح صحيح. صحيح. طيب تم جميل يقول لمن وصل منها خادم المجدل صلاح حسن ابو داجه بنت سعيد ابو رجاء البغدادي اخر والله لله على مالك بن انس ابو عبد الله امام دار الهجر يا ابو الجوابه الله يرضى والسائلون نواكس الارطان هدف الوطار عز سلطان القطى وهو المطاع وليس لا سلطان قال على عبد الله ابن عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء من المنقل صلاة الصبح من المنقل صلاة العاصر هذا أذكر أمر النساء بينما الناس في صلاة الصبح بقباء ارجعهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل عليه الليلة أي قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة فالحالة لنا سعيد بن سعيد أخذان فالحالة لنا حفظ بن ميسار موسى بن عقبة صاحب المغازي وله أخل اسمه إبراهيم وموسى بن عقبة صاحب سير ومغازي عالم بالسيط واخوه محدث ابراهيم المحدث عن نافع نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر. وعن عبد الله بن دلار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداء الصبح اذ جاءهم رجلا بمثلسهم منذ عديد مالي <تصفيق> لكن كم حديثا قرأنا يكوح؟ محيح على أظن جميل ما, ما, ما عصان حديث البراء حديث البراء قال حدثنا ومدربنا بي شيئا ما تعدنا به؟ الليلة بأول حديث أول اسمه قال حدثنا عفان. عفان ابن مسلم الصفار معناه قال عندنا حماد ابن سلمة ابو سلمة شيخ الإسلام من طعن في حماد ابن سلمة فاتهينه على الإسلام كان معيارا في السنة كان بزانا يزن بالناس, بالناس. حماد ابن سلمة وكان بشدة عبادته لو قيل له ان القيامة غدا ما استطاعا شيئا لو له الموعد غدا وفاتك غدا القيامة الضبرة غدا لا يستطيع أن يزداد الشيء من العبادة ومن الاجتهاد من النشاط والقيام والذكر والاحتلال والصيام رحم الله حمد النساء قال عن ثابت شيد ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد عن أنس أنس بن مالك ثلاثة أثبة الناس في أنس. من هم أيها الأخوة؟ الثالث والزهي وقتال قال أن رسول الله شو الحديث ثالث أول من حديث البراء الثالث من حديث ابن عمر الثالث من حديث أنس ابن مان قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المحيس أي جهة بيت المحيس فنزلت قر نرى تقن ووجهك في السماء كان نبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يتحول إلى الكعب فينظر إلى السماء ينتظر لعل الوحي ينزل فلنولينك قبلة تنضاه وولي وجدك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلم وهم رقوع في صلاة الفجر وقد صروا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت عمر عظيم تحول طبنة ليس بالهيئة تقبلوا هؤلاء الناس صحابة الكرام دعاما قلوبهم قلوب منقادة تسمع أمر النبي عليه الصلاة والسلام تبادر وتسارع فمالوا كما هم نحو الطبن شوفوا لو حصل فينا الأمر هذا الموضوع نعم دائم تبس كله نخلص تبس كله لما نصلي ونقصر. نعمل ها؟ لما بعد نمس اختلاف من وضعه ليه في صرحة كان يحصل يزعف الناس تشوفوا الدماطئة ما يكون في كسوف الناس يدعون الخلف اه حصل كسوف لا ما حصل لا حصل لا ما حصل لا يستردق لا يستردق الساعة والناس اتصلوا على بعضهم المحامين والهواتف عشان يحققوا فيه كسوف ولا ما يقصر مرحبولة القبل امر عظيم والله امر عظيم ليس يدعينوا على السلام فان هؤلاء يقبلون هذا لانقياج قلوبه قلوب منقاب في اي ساعة مقتنعين ان النبي عليه الصلاه يغير يقضي التغيير اي شيء اي, أي شيء مدينه عندهم مسلمات لما ساله اي يوم هذا وقت اي يوم هذا معروف اي بلد هذا معروف اي شهر هذا معروف ومع ذلك ظن ان النبي عليه الصلاه والسلام تغيير الاسماء والالقاف والمسلمات اه في قناعه ان نعم على الصدسة والبن كانوا خير جيلا قال فنزلت الآية فمال رجل بني سليمان وهم ركوع في سجود في صار المدين من سيعلمهم ركوع بصرحة من غير تنعب الواء والحرم وهم ركوع مكتدى وخبر والجملة لهم مكتدى وخبر في محل نصر هي جملة حالية وهم ركوع في صار المدين وقد صلوا ركعا فلا دا ألا إن ألطيب لا ألا شوف ألا شوف كلمة جاء بكلمة جناسبة في وقتها في محلها في مكانها ألا أداة استفتاح وتنبيه شل يستفتح الأداة وكلهم بدينا بها ألا فلان يمكن يقول عدو جاي ولا حاسب ها مصريبة جايبة ألا كلمة التنبيه وستفتاح انا اقول على اكبر الكبائر انا اقول لكم على ما يحطوه بالخطا وارفع بالدرجات الا تنبيه قال انا ان القبلة قد حويا فمال كما هم نحوا عن بناء المساجد على القبور نهى عن ادخال او في المسجد او وضع قبر والدفن ذلك عليه حد أوداك حرار لأنه من الدين اليهود والنصار فعظيم الصالحين فعظيم أنبياءهم غالوا فيهم حتى أدخلوهم المساجر حتى أدخلوا الكبور المساجر قالوا حتى الصور بها وأنها أدخلوا الكبور المساجر وحددها من بن حضر أبو فايزمة النساء قالوا حددها دا ابن سعيد ها القبطي طلع عندنا هشام الله اكبر يا هشام راجل معروف ابن, ابن الزواد انا عايزها ان ام حبيبي وام سعد ذكرتها كنيسه رايناها في حمص لما رجعنا في زمان حرب فيها تصوير فيها تذليل طيب ذكروها من الله صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم نظم الصالح فماذا؟ بنوا على قبره مسيحة وصولوا في تلك الصور أولئك شرار الخلط عند الله يوم القيام شرار أي أشضر الخلط عند الله يوم القيام لماذا؟ غالوا بالصالحين غالوا بالأنبياء حتى عبدوه من جن الله عظموه ولذا لا يتقصد أحدنا مسجدا في قبر ليصنع لا يتقصد فإنه إذا تقصد صدق الصلاة غير صحيح غير موسيقى مدام الأمر في سعة ولست مضطرا إلى هذا والعلماء يفصلون فيما كذا فيما إذا كان القبر في الغبرة أو خالف المصلين أو على اليمين أو على اليسار أو خارج المبنى المسجد بتفسير عند العلماء لكن الواجب أنه إذا دخل القبر على المسجد أن ينبش القبر وإذا دخل المسجد على القبر أن يهدم المسجد معنا احكام مثالصلاة تجدونهم يعني, يعني مطولة في كتاب تحديد الساجق للشيخ الأنباني رحم الله تعالى قال حدثنا وذكر نادي شيبه وعمر قال قال حدثنا وكيع مشاء من الزراح ابو سفيان الرؤاسي زاهب الكوفة عابد قال حدثنا هشام شيوخه ابن عن ابي عبده بن عن عائشة أم المؤمنين أنهم تذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فذكر أم سلمة وأم حبيبه كريسة ثم ذكر نحوه أي نحو الحديث الأول النبي عليه وسلم مرة قال أولئك سنر فرق قال لعلى الله اليهود والمصار وحضر النبي من هذا هذا بحماية جناب توحيد أن لا فيه ما يشوبه وما يكذره وما ينقصه أو يخدشه أو ما يهدمه عن قضله. قال حدثنا في آخر في آخر لحظات في مرض الموت النبي عليه الصلاة والسلام يحدى الأمه خيف عليه شوف ما يكون واحد والد حنون خيف على أبنائك وقد شعر بالمرض قل بالأجل ماذا سيغصي أبنائك بيحسن ما وبيحسن ما يعمل قال حدثنا ابو قبيس محمد بن عبد الله محمد قال حدثنا ابو معاوض محمد بن خالد الضرير رميه بالارجاء واثبت الناس الامر قال حدثنا هشام عن ابي منشئ عن ابي من عبد الله الصهبي عن عروه بن قلنا في شوهد المعروف انه عن ابي تم على عائشه لكن يأتي معنا الهشاب آخر غير هذا كهشاب مثلا عن يحيى بن أبي كثير والدستوات معنا هشاب مثلا عن محمد وابن حسان عن محمد المسيرين عن أبوان عندنا مدنى هشاب يوسف الصلعان عن من؟ عن معمر عن معمر. طيب عبد الرزاق عن هشاب هشاب يوسف الصلعان وعنه تأثر وبه تأثر عبد الرزاق والتشيع بالسألة برك الله قال قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بأرض الحمس يقال لها مارية بالتغفير بمثل حديثهم قال حدثنا هو بكر ابن آلي عمره من ناطق قال حددنا هاش ابن القصر المرطب بقيم الصادر المسيحي الإمامي أحلى قال حددنا شايبان ابن هلال ابن هميد عن عروتة عن الزبير عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقض منه لعل الله جهودا من ذهبوا قبور انبياء المسجد طالب فلونا ذاك قبر قبره ولكن بلغن حيث مات صلى الله عليه وسلم في حجره عائشة غير عنده خشية ان يتهدم مسجدا والنبي عليه الصلاة والسلام سال الله عز وجل اللهم لا تجعل قبر عيلا يعبد اولا يعبد قبره من بعده وسال ان الله سبحانه وتعالى لا يجعل قبره وعيدا من عنده لا يكون وثلا وعيدا ولا يكون عنده عيد ولذلك بالحدايه الله عز وجل في عليه الصلاه والسلام على الحجره كلها عيشه جدران وخلفها الجدران مخلده لكي لا يستقبل قبر من يديه من اي جهه لا يستقبل لا يستطيع جدران مذهله مبنيه على الحجرة وعلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يستطيع قال أو قالت وفي رواية ابن أبي ولولا ذات لم يضطره ولولا ذات لم يضطر قالت يعني ابن أبي لم يضطر قالت عزي قال حددنا أرون ابن سعيد الأين قال حددنا ابن أهم عبد الله ابن أهم أبو محمد ابن الصري. قال اخبرنا يونس ابن الزين ايض ومارك عن ابن الشهاب محمد ابن المسلم ابن الشهاب سبب ابو بقى على جلدته وإتقامه قال عدنا لي سعيد ابن المسيب ابو محمد مخزومي من ساداتنا من فقهاء السبعة من هم الفقهاء السبعة اذاه انصوروا ان لو قيل ان ايمن سبعه الله عليه وسلم يريد ايمن سكن البيت اذا طالبوا الاضافه من قيل لمن كان ايمن كانه تحيه تناطوا ابا فرين ليس مش هيحطهم عمليه دعوه عزوم سعيد بن بطر سليمان خلي سعيد ابو عن سعيد. سعيد أن أبا هريضة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود بمعنى لعنى الله اليهود هي هي اتخذوا قبور أنبياءهم أدخلوا على هذه القبور وجعلوا مساجد يزمدون عندها ونها ويجتمعون عندها فعظيما لها قال وحددني قتيبة الإسعيد ابو وجاء قال حدثنا الفزاريج من هو الفزاريج ؟ ابو الصحاف الفزاري ولا من ؟ ابو الصحاف او من؟ ها ؟ من ؟ من هو ؟ اسمه اي ؟ مروان محمد بن ورؤان لا مروان بن ورؤان مروان بن ورؤاني ابو الصحاف الفزاريج دائما جعل معكم التقريب التالي نسألكنا ان شاء الله قال عن عبيد الله ابن أصم قال هدفن يزيدنا صمعان عن أبي ولي ربه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اليهودا وصار تفت القبور عن بيائه مساجدا قال وحددني هارون بن سعيد الأين قال وحرملت بأحياء بيجي نصر قال هرملت وأحضرنا وقال هارون حددنا بنواه قال أحضرني يونس عن ابن شهاد قال عميد الله عبد الله من عذبة على قاسر عيدة طيل من في العلم سبعد أرحر رواية عبد الله عميد العلم ليست خارجة وكلهم عميد الله عروة قاسم سعيد بكر سليمان خارجة فأن عائسة وعبد الله عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقا أي أخذ وجعل من أفعال المقاربة والشروع طبق يطرع خميصة له على وجه خميصة يسأله أعلام فإذا اهتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك دعنة الله على اليهود والنصار اتخذ وقه هو أنبياء المساجد يحذر مثل يحذر صلى الله عليه وسلم من أن نسلك مثلهم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأمة ستتبع مثلك هؤلاء حدوى الخدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع حتى لو دخلوا جحن ضبئ لدخلوه وما أخبر به وقع صلى الله عليه وسلم بالذلقة وإنا لله وإنا إليه رجعون قال حتى أنا وبربنا بشيبه فإصحار ابن إبراهيم حضري والله قلت لأبي بكر قال إصحارك أكبرنا وقال أبو بكر حددنا زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي وليسع عن عمر بن مرة وهو الجمل المرار عن عبد بن الحارف النجران قال حددني جدك قال سبيعك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرع إلى الله أن يكونني منكم خليب الخلة هي غاية المحبة أعلى درجات المحبة الخلة معنا فإن الله تعالى قد اتخذني خليبا كما اتخذ إبراهيم خليبا أيفرة الجميع المعتزلة هذه الصفة اتخذ الله إبراهيم خليبا أنكروا هذا الصفر لله وأنكروا المحبة كذلك أثبت أهل السنة وجمع صفة المحبة وهي الصفة كألية وأثبتوا أيضاً الخلة وهي من أعلى درجات المحبة أو أعلى درجات محبة مطلقة ولو كنتم اتخذة من أمتي خليماً أخذت أبا بكر خليماً لم يبتج الجبيعة على صلى الله عليه من أهل الدنيا خليماً ويجوز أن بعض الصحابة يقول حددني خليلي فبأس أما النبي عليه الصلاة والسلام يكون خليلي من الناس أولان لا <تصفيق> لم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الناس خليل ولو اتخذ من الناس فاتخذ أبو خليل فاتخذ أبا بكر ولكن ولكنها صاحبكم خليل من هذا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون كبور عن بيائهم وصالحين مساجد مساجد للاجتماع عندها والانتطاع عندها لتعظيمها وتقديسها والاعتطاد فيها وقع فيها كثير من هذه الأمة القبوريون وقعوا هذا ظلوا أن أهل القبور من أسهار المشاهد والقبار ينفعونه من ذن الله ألا فلا تتجدوا القبور مساجد إني أنهارك عن ذلك باب طبنا المساجد والحث عليها قال حددنا هارون بن سعيد الأين وأحمد بن عيسى قال حددنا ابن وهم مر فعل متى قال أخبرني عمر الذي يعرف كفرنا من عمر هذا عمر بن الحارف المصري الكبير القراء المصري في زمن عمر بن الحارف أنه غيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتال حدثه أنه سمع بيت الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان عفان عند قول الناس حين بنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعب وكبره إنكم كان أكثركم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنا مسجدا لله لله تعالى قال ابو كير حسبنا الله وطال يبتغي وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه وفي بعضها بنى الله له بيتا مثلو الجنه او مثلو بالجنه وهي احاديث متواتره في فضل بناء المسجد مما تواتر حديثه من كده ومن بنا لله بيتا محتسى ورؤيه شفاعه الحوض ومسح قفين وهذه بعض وقال ابن في الولاده مثله في الجنة ولا نفهم من قوله مثله في الجنة أي في والمقدار لا المراد مثله المشكلة في الله المشكلة والمقابلة في الله وإلا الكيفية تختلف الكيفية تختلف قال حددنا سهيل بن حارة ومحمد بن المثنى الملقب بالزمد لماذا لقبه بالزمد لزمانه كانت فيه فجاء الله فذهبت وهذا من كرامات اولياء قال الله بن المثنى هل حدثنا الضحاك ومخلد هل ابن عاصم الملقب بالنبي لما نقبل بالنبي هذا هنا محسن <تصفيق> جميل الاول, الأول عند الزواجه عند زواج الزواجي كان يقبل امراته فقالت هو ربتك علني احي علني ربتك كان عنده كبير السؤال ثانيا كان في مجلس فقسع صدره يعني فكان نبيل الهرم ممكن يطلقها في الشعبه فتقول له ربتك كان عندي كبير شويه فقدر قال قر فاتحمل صار ما بين السنه كانت سبب دالي سبب ثاني كان ف... في بلد الشافه بنجرايز فسمع الناس بنقر الفيل فخرج وقال في العراق او بغداد ايوه الفيل حيوان غريب ف... ما كل من مجلس الا هو وقال يا شيخ له شيخ ولما لم تقم قال لا غنى لي عن مجلسي لا عوض لي عن مجلسي صح الناس المحددون خرجوا يشوفوا الفيل ده ايه ايه الفيل ده هو جلس فقال ابن ذويج الناول لم تخلق مع هؤلاء الخارجين قال لا عوض لي عن مجلسي لا قال انت نبيك انت نبيل. قال قال كلا فيكم الضحة قال حدنا نضحاكم لم أخلق اخبرنا عبد الحميد بن جعفر الله قال, قال عددا لي أبي. المحمول ابن ابي ان عثمان بن عفان طالبا بناء المسجد ما كن له عثمان بن عفان ابو ليلى ابو محمد ابو ليلى هذا ابو عمرو ايضا عدة كنا من المحدثين من له اكثر من كتب ويقول لك فلان دو جنوءاً كله كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله رحمه الله, الله وسلم فكان يكني الطلاب كان يكني الطلاب فكان من ضمن الطلاب ده الواحد يكنياته فلان وهو أبو علان فكان أبو فلان ده يؤذن أبا جميلتي ابنان فيأتي واحد من, من البديو الأعراب يقول فين أبو مفيش فين وفين أبو ما فيه أبو ثلاث وهو هكذا يعني على باب الدعاوة والطرح فالآن عثمان غضل عنه ذو كنة عدة كنة ابن زرائز خان أبو خارف وأبو أحمد ابن زرائز نفس الإمان له كنيتان العريف يا أبو الضغر أبو الحسن وأبو الياقضان معنى أبو طرح أعبت السنة أوريدة أبو طرح الحسن وأبو طرح عدة كنة أحيانا للراوي الواحد عدة هتتعلق العلماء الكونة كتاب كده مجلدات في الكونة بس عشان ايه نميز بها بين المشتفهين من قبل طريق نميز بالكونة كتبنا الوسائل والطرق منها معرفة الكونة بركة ممكن واحد يشتوي مع اخر في الكونة زي ايه ابن جليل الطبر مثلا ابو جعبة ابن جليل الطبر الامام السوري والثاني برضو الطبري رافض الكونة ها محمد بن جرير ابن يزيد الطبري ابو جعفر اهو كل يا اسم واحد الاب برضه مشترك الجد مختلف البلد واحده ها ولو مفشر برضه لو مفشر يشمع مفشر انما أبو جعفة، محمد بن جرير ابن رسلم الطبري شوفوا اختلفت الجد سير بيجي جاوا سير ها اختلف انا عثمان لو العلوم غير دهو عده السنه برضه برضه يقال به هجر الاثنتين لوحده شوف ازاي وده زود جنب البيت وهو أن عثمان بن عفان الذي ايش ما تشهير الاخوان كتب ضمن المعالم ما تشهير ان عثمان بن عفان اراد من المسجد يعني توسيعه المسجد فكره الناس ذلك فاحب ان يدعه على اي حال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكن أيضا لما وسع عثمان المسجد ما وسعه من أرجال الذي كان الحجر لأنما كان هذا من بعد لخلافة بديء مجد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الرجل الفقه يا إخوة الفقه المتعامل بحكمه وفقه في العبادات فعلا يتربص الأعاديث ان يتصلوا المنازل العالي فوق ده شوف من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنه مثله لكن okay. على اخو واحيانا انسان يجي يتغسل يجيب نواه يسبح عليها يجيب كومه كده وكده طوق كبيره كده عشان يسبح عليها سبحان الله والنعيم ان الله سبحان الله سبحان الله اه بعدك اربع كلمات ها لو وزنت بما قلت ده وزنت سبحان الله ومحمده عدد الوزنة عدد السؤالينا نفسه ده ده كلمات ده ده كلمات ده يعني ترجع ما قالت من الصباح اجعلهم بعد الفنزل ايه حتى الدماء تشاهد او العابل افتين شوفها فيما رضبانه يبحث على باب الخير مازق من احدين واحد يرفع المنازل العديد درازات العديدة ايه كان بعد الصحارة وبعد السبب يقول قد نبعني الله بحبيب سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد بس غير مجرات حاجة. حديث واحد اكد تعرفين قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ضمان جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال سمعت أن لك شيء يقول اهل بك واني ارقي من الريح من الجن وما إلا ذلك رقي شعوانك شركين فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع ثم أخبط أخبط أخبط على ثم قال صلى الله عليه الصلاة والسلام الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره ونعوذ بالله من شروره موسيقى وسيئة عماله قرأت أخذ بصحة الرجل سمع الكلمة كده ده كلام جميل جدا طب عيده عليه مرداني وعادها النبي عليه الصلاة لما عدا بايغا طب عيده عليه فالده فعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال يا والله إن كلماتك هذه بلغت نعورا وبحار في البلغة وفصحت وإني أشهد الله إلى أهل الله وإنك رسول الله كلمان غيرت مجرياته فعندما كان مجري صنح جاي يعالس النبي عليه الصلاة والسلام في زعمه فدواه رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام شوف إزاي الرجل جاء مريض شو يا بإذن الله لا إله إله لأنني هذه فعلا لا يقولها إلا غاية الحكم وهو النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله خطة حكم فهكذا يا إخوة ينبغي أن نكون فقهاء مع ما نسمع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي لذلك رجل الله نبتغي لذلك رضا الله سبحانه وتعالى نتلمس بهذا أن نتفع الدرجات العالية عنده عز وجل رسع على الله بعزيز أن نكون ذلك خالى رضا من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة المتفع باب أن نجد إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيب ولا حتى هنا التطبيق هكذا وإنسان فلا ركع يجعل الديده هكذا تدخل في بعضهم بينا بخيباين بينا بخيباين بخي وما يقبل الصواب السنة القبض على رقبة الدي تجعلت عنك قبض هكذا مش هكذا فعض ناسي فعض ناسي فعض ناسي قال وشب بعض الناس كده مش جادل حتى مش راضي يبني أسرابه عام كده في الهواء لا القابة هكذا تقبض على الرتبة الهلم ومشاط اشتواني وكسر لا فالنسخة التطبيق تطبيق هذا النسخ قال حدثنا محمد بن علاي الهامداني الكوبي ابو فراشد قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم الضريق عن الاعماش سليمان بن ميران ابو محمد عن ابراهيم والنفع عن اسود النفع كذلك وعلى القمى وكان قال اتينا عبد مسعود في داره هم في الهده عبد الله بن مسعود, مسعود معناه فقال اصلى هؤلاء الخلق وكنا لا يعني شره شر الامراء وكان امراء واخرون الصلاه بذلك الوقت يعني العصر صلاه العصر يؤخرون صلاه الظهر واخره فقلنا لا انا بقوم بصلاه فلم يقومنا بأذن ولا إقام قال وذهبنا لأقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شكرا السنة أن هذين الاثنين يطفان خلف الإمام لكن هذا من اجتهاد عبدالنائي بن مسؤول على هذا وذكر العلماء له عدة أرواب فقال لبيها رضوا عنه هذا منها تطبيق منها واحد في الركوع الثاني التوسط بين الرجلين في الصلاه ولا يتقدم الثالث افتراش السجود يعني المرابط هذه وضاع على الفخذين افترش على الفخذين فعلا فضل ان يجاث بين الضهر والفخذين ويضع الرجل المذهب عبد الله بن سعود الفطين يضعون على الفطين الرابع صلاة الفرط في البيت بالأذان ولا إقامة بكوز المراء يؤخرون الصلاة واجتحب أن يقوموا للأذان وله اكتفى الإنسان بأذان الحين وأذان الجماعة كفا الخامس رفعوه اليدين في تكبير التحرم فقط في الصلاة وبعد ذكر دهون لاي. الى كم يا بنت؟ 15 فما واحد التطبيق وسيذكر بهذا البحث تطبيق النقاط وثالث التواصل بين الري والبكر اه اختلف القطع ايضا سيذكر هنا سأذكرها الرابع ايضا ذكرت هنا ذكر الخامس اذكر في الرابع ذكر يقول فقوموا فصروا فلم يقوم بأذن ولا إقامة قالوا وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيديه فجعل أحدانا عن يمين فالآخر عن شبه والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الصحابة وفعل معها كذا حوله وتقدم صلى الله عليه وسلم معنا يقول كانت راضي عن يمين فجاء أخر عن يسان فجاء أنه يحولهم وتعلم ختمة وتقدم صلى الله عليه وسلم هذه الحديث المحكمة قال لا فلما ركع وضعنا أدينا على ركابينا يعني خط على الركاب قال فضرب أدينا وطبق بين كتب طبعا عمر المخطط في زماني كان يضرر على التطبيق ان امام ان شيء الف كتاب في تطبيق داخل السنه موجود التطبيق مرر الحديث الذي التطبيق ثم تنجى الحديث الذي بها التطبيق اريد ان اقول ده من هذا حظ فكان عمر يضرب لما راى عمر رجع عبد الله بن مسعود الى التطبيق عمر مهاب قال فضرب أيدينا وطبق بين كفتان ثم أخلهما بين فخدان قال فلقص الله قال إنه ستكون عليكم قمراء يؤخرون الصلاة عن ميطاته ويقبعونها إلى شرق الموت يعني في آخر نحظة يقيمون الصلاة ويصنع فإذا رأيتموه قد فعل ذلك فصلوا الصلاة لم يطلقين وهذا في حديث مطلع واجعلوا صلاتكم معهم صبحا حين فينا وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فلي أمكم أحدا وإذا رجع أحدكم فليفرش ذراعي على محبيه وليجنع يعني ينحن السجون وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآراهم التطبيق لكن تطبيق من فلو حدثنا من جاء ابن الحال التميه على أخضر ابن مسهر علي بن مسهر فلحقا لو ما في شيء أبو الحسن عادونا به في مجلس تكلمنا عليه أنه أسنم الأخيه وأخوه أبقى وأخوه وعثمان ذهو كتاب في العرش مرويات العرش قال حدثنا يا جليل ابن عبد الحميد ربما قالوا حدثني محمد بن راكع السابوري القشيبي قال حدثنا يا عبد الآدم قال حدثنا عسقلالي قال حدثنا مفضل ابن فضالة كلهم عن الأعمس فضل السلام محمد بن عثمان والإحساني بحسد ورجل الله بيه كلهم عن الأعمص سليمان بن مهران أبو محمد عن إبراهيم والنفع عن عوضان النفع العيد والأسود كلهما تلميذان لابن مسعود أنه ما رحى لها دخل على عبد الله بمعنى حديث أبي معويه وفي حديث ابن مسهر وجريب فلكأني أنضط إلى اختلاف أصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكعون الله قال حدثنا عبد الله يبنى عبد الرحمن الداري الإسراء في السنن أخبرنا عبيد الله يبنى مصر العبسي قال عن اسرائيل من إسرائيل ابن أبي إسحق ابن يوليس ابن أبي إسحق سلم عن منصور وفي المعتمر عن إبراهيم النفع عن علطهة والأسود أنهما دخل على عبد الله وقال أصلا من خذبكم قال نعم فقاب بينهما وجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن, عن شماله ثم ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبنا وضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخبين فلما صلق على كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عددنا قتيب بن سعيد وأبو كامير الجحدرين الخضير بن حسين الجهلين واللغض الرقم قال علمنا أبو عوانة والطار عبد الله لأشكري عن أبي عفور وعبد الرحمن بن بن الإستاص عن مصعب بن سعد بن سعد بن أبي قال صليت إلى جنب أبي سعد بن أبقاص صحابي جريب وجعلت يديه بين ربتي فقال لأبي اضرب بكفيك على رقبة قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يديا لما بالتعليم والتعليم والزرس وقال إنا نمين عن هذا وأمرنا أحشب الناس وأمرنا أن نضرب للأكفي على الركابين فعلا هذه الهيئة المناسبة تصرف لو أنك فعلت القطمية شق على الناس طيب أنت تريد التطوير في الركوع يشق عليك أكثر وأكثر أما القبر يسهل عليك الإطالة في الركوع لو أطلت ما أطلت فأنت مستهد على ربتين لخلاف التطبيق يشق على الإنسان فنحمد الله أن نسخ التطبيق قال حددنا صلت ابني شام صاحب القراء قال حدثنا ابن أحوص سلام بن سليم حضار حدثنا ابن أبي عمر ها؟ محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكر قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلال كلاه عن أبي عفور ما اسم أبي عفور الرحمن ابن عبيد من استواصل أصغر ويعفر أصدر هناك ويعفر أك بهذا الإسناد إلى طوله فنهين عنه أي عن التطبيق ولم يذكره ما بعده قال حتى دانا وما كنت نبي من جراح لمريح أبو سفيان الرؤاسة عن إسماعيل بن أبي الغارب أحمسي البلد عن الزبير بن علي عن مصعد بن سعد قال ركعت فكنت بيدي كذا؟ يعني طبق بهما وضعه ما بين محيبين فقال أبي قد كنا نبع الهد ثم أمرنا بالمكف قال حدنا الحكام بن موسى قال حدنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن ماني أهوه ابن أبي إسحاط قال حدنا إسماعيل بن أبي قال هو الأحمس للبجبين علي الزبير بن عدي عن مصر بن سعد بن أبي أبطاس قد صليت إلى جنبين أبي فلما ركع في شبك أصابي شوفوا شبكتوا هكذا وجعل بينك فخذا وجعلت وما بين ركبتي فهو حو حول فلما صلى قال قد نفعل هذا ثم امرنا ان نرفع ايدينا باب جواز الاقام على العاطبين ويجلس الانسان قدميه بين السجدتين ويجلس على زينه يوصو عطبيه وارث القدميه كذا ويثكس عليهما يمس اليدين في عطبيه اما اذا قائم مغموم فيجعل اليدين على الارض وعطبيه بينهما ينصب قدميه كده واليديه على الارض قال ادخن اسحاق بن ابراهيم والحضري طال عمر محمد بن بكره ها طالوا حسن الحلوان حسن عليه الحلواني فراح دخل عبد الله الزهر الصنعان وتطاول قال جميعا اخبرنا ابن جرير عبد الجبار بن عبد العزيز البقيمي مكي قال اخبرنا والزبير محمد بن مسلم بن ضرس انه سمع طاووس اوصل ما معنى الابناء ها نسبه الى الابناء دول من فضل بقايا ابناء فارس في اليمن بارك الله فيه ابن عباس قال أنه سمع طوصا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا لو إنا لنروا جماء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم إذا نعرضنا الإقعاء المسنون والإقعاء المذموم درجة طريقة ويفعل هذا أحيانا ولك الإقعاء بين السيدتين ولك الإختراص إما هذا وإما هذا. قال باب تحريم الكلام للصلاة ونسخ ما كان من إباحته قال عندنا أبو جعفر محمد بن الصفاح وأبو باكر بن أبي شايبة وتطارب في ربض الحديث قال أحد دخل إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يهجى بكثير أبو نصر يمامي كان يقول أن يسقطع العلم من راحة الجزء عن هلال بن الميمونة عن أعطاء بيسار عن معاوية من الحكم السلن قال بيناها أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لا قليلا المؤذن موجود خليف. المؤذن موجود قال عن معوية من الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من الطلب فقلت يا الله تكلم في الصلاة فرماني الطلب أصلي فقلت واذك لأمي يا. ما أشألكم تنورون إليه يعني ما الكفاء أن يقول الحمد للرسول قال هذه الكلمة فجعلوا يضرمون بأيديه على أبقابهم فلما رأيتم وصفتونني لكني سكت فلما صرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبه وأم قرأيتم عنهم قبله ولا بعده سنتعليما له قال الله ما كهارني ولا ضربني ولا شكاملني لا زغرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شد قال إنها للصلاة ليصنع مي شيء من كلام الناس خطاب الناس حوار الناس الحمد لله فلان ها هالطورة فلان بالصلاة هالطورة فلان معنا كما قال من الجاوزين بره في الحمد والموفلين ذكر قال رجل عليه طور بالصلاة فتذكر في شيء طبعاً في جيبه طبعاً فأخذ جاءوا الكلام ليس؟ الثاني يعملوا فيه عن التطبيقات فالصلاة كلمة عيداً هل ليه مصير؟ صلى الله العب. عليه وسلم هذه الصلاة لا يصمع فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسليح والتكبير وقراءة القرآن نعم إن هذه الصلاة لا يصمع فيها شيء من كلام الناس طيب هو تكلم الآن عالما عمدا لا ليس بعالما بحفر المسألة انما لم يكن حرما ذاك الوقت الكلام أو كان حرما ولا يكن هو المعارف والعلم على جهاد فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يعيد الصلاة إنما لو تكلم رمزهم عالما عمدا ذاكرا يعيد الصلاة طب طب الصلاة وكان الصحابة الله عليهم يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام في بلاد الأمر فيردوا عليهم باللغة والعبارة فمعد ذلك لما نزلت الآية وقوموا لله طالدين كان يرد عليهم بالإشارة فكان عبد الله في المسعود يقول أو يعني ما هذا ما حدث في الأمر <متصفيق> الذي حدث ما هذا نسخ نسخ الكلام في الصلاة طيب الرجل الآن سيتكمل بالصلاة لمصلحه الصلاه العلماء مختلفين اما العلماء متفقون ب رجل سيتكلم عالما عامدا ذاكرا بغير مصلحه الصلاه للصلاه فقط اختلفوا لو انه تكلم من اجل مصلحه الصلاه ينقذ مصلحه الصلاه الايمان سها الايمان نفسه قالوا سبحان الله ما عرفش ايش اللي حصل اضطرب صلاه النفس على اضطرم فارد ينقذ الناس ويكلم الايمان ايش كتن كلام الرجل هذا اختلفوا على الطول فقائل طريق يقول صلاته لا تبطن ويتم لأن النبي عليه الصلاة كلمه دول يدي بعد أن سلم من الصلاة سهيا فقد أقصر الصلاة من سيدة رسول الله قال لم تقصر ولم أنس فقالوا هو أكلمه الآن وصل الصلاة في أثناء الصلاة لكن هذا أيضا لا صح جليلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع الرغم والصحابي معتقلين أن الصلاة تهد أن الصلاة تهد في أذن ما استهد <تصفيق> <مصحة DP> <شعر> <متحدث> في أذن ما استمعنا من الخارج الشريف وعلاق شريف بيت عشرة وعلاق فالشيء سعيد ما قال لزيارة زميل لو في أذن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أذن لا أعود على الشيخ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 أشهد أن محمدا يا الله بالإسلام وإن من رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتين ومنا رجال يتطيرون تسأمون قال ذلك شيء نزيدونه بصدورهم فلا يصدنهم قال ابن الصباح فلا يصدنهم قال فلكم منا رجال يقول قال كان نبي من أنبياء فطور فمن وابق فطوره بذلك وليس معناه فيه بعد الأرض لا ولكن حالوا عن سئل يحال يصعد موافقته ولا ينفي الموافقته وإلا الذين يفطون في الآخر من باب شعود باب تنجيل وضرب الحظ وما إلى ذات كل هذه شعودات ما أنزل الله بإنسان قال كان نبيل النبياء يفط فمن وافق خطه فذات من الذي يوفق هذا ما كان الفطه وذاك النبيل لا وكانت نجارية طلع غنب في قبل فحب والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا دئت فالذهب بالشافل من غريب وعلى رغم بني آدم آسف كما يأسف لكني سقطتها سفتا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظ ذلك عليه قلت يا رسول الله أبلع طيق وطيقها قال أين بيتم فأتيت بيها وقال لا أين أبدا هذا حديث جاري من قواعد السنة والجماعة التي يعتمدون عليها في باب العلو والفوقين بينما الجميع ينفرون مثل هذا فقال لها أين الله قال في السماء قال من أنا قال أنت وصول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطقها فإنها مؤمنها قال وحددنا إسحاد بن إبراهيم قال أفضلنا عزة في يونس قال حددنا الأوزاعين ماسي الأوزاعين أبو أحمد بن عمر أبو عمر خاضي بيروت ومفتيح علي أحلي أبن أبي كثير واليماني أبو نصر بهذا تسناد نحوه قال حدثنا أبكر النبي شيبة بن حال وابن نومير وابن سعيد الأشد وألفاظ متقاربة قال حدثنا ابن الفضيل محمد بن زهارس الفضيل قال حدثنا الأعمس عن إبراهيم عن عرقمة عن عبد الله قال كنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاسين سللنا عليك لن يرد علينا فلما فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك بالصلاة فترد علينا قال إن بالصلاة شغلة صحيح قال حدثنا ابن همير قال حدثنا إصحاب المنصور أسترولي قال حدثنا هريم عن يوسفيان عن الأعمس بأن يستاذي نحوه قال حدثنا يأكل بن يحيان قال يبن يستغولي قال أفضلنا يا عشي اسماعيل بن أبي خالد عن الحالق بن سبيل عن نبي عون الشيباني عن زين بن أرقام قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرضي وصاحبة وهو إلى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا من لايقالكين قومنا بالسفوك ونوينا عن الكلام قال حددنا وقلنا بشيب قال حددنا عبد الله بن مغير ووكيا قال وحددنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن اسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسنادي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه ابن سعد ابو الحارف الفهد قاضي مصر ومفتيها قال الألواشي عبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي أميراً تسجين ثلاث مصر فإن أميراً ليه ابن سعد قال حدثنا محمد بن رمح قال أكبرنا ليه عن أبي الزبيق محمد بن مسلم بن قدرس عن جابر وهو أبو عبد الله صحابي الجليد أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدني لحاجة ثم أدركته وهو يسير خلق تيبه يصلي فسلمت عليه فأشار إلي بأي الإشارة يفهم بنا رب السلام لا بأس بنا أما الكيفية الواجدة بعض هذه فهي لا تصف فأي إشارة يفهم أقول أنك رضيت عليه بي بي هي كده هكذا باي يعني باي كلمه يشير بيده لا بس واشار اليه وينتبه احدنا لادارهه بالسياره يسوق سياره ويسلم على اخيه مين يسلم عليه باليد بيد لا يسلم عليه يشير ما دام يسمعه وهو يشوف الاشاره هو وانت برضو تتكلم تتلقى واشتشير بس الاشارة فقط مجموما من عادات اليهود والنصار غرك الوهيد فلان هايعمل؟ هايضر مع تلاكس ولا هايعمل؟ السلام عليكم بالكلام و بالاشارة والان الاشارة اما انت شوفوا عن الناس بشير تب يضرب تلاكس كده والتاني برضو بيضرب تلاكس وخاصة ما يكون عربية نقلة كبيرة تلاكس بقى انت عارفين ان شاء الله قال عن جابي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أضرقته وهو يسير قال كتاب يصلني فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ تعالب وقال إنك سلمت آنفا وأنا وصلا في طيب النبي عليه الصلاة والسلام من وهو موجه, موجه حين لديه قبل المسلم قال حتى أنا أحمد من يونس قال حتى أنا زهير ألعدنا الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلق إلى بني مصطلق فأتيت ويصلي على العين فكلمته فقال لي بيدي هكذا وأومأ زهير بني أشارك ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيدي نحو الأرض هكذا وأنا أسمعه يطرأ يومئ برأسه فلما قرر قال ما فعلت بالذي أرسلتك له فإني لم يبتعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي قال زهير وعب الزبير جانس مستقبل الكعبة فقال بيدي عب الزبير إلى من المستقبل وقال بيدي إلى غير الكعبة قال حدثنا أبو كامل جهدين قال حدثنا عمال المزير واسمعين زهضمي عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدني في حاجة فرجعته ويصلي على راحلتي واجوه على غير القبنة نجوز النافنة إذا كان السلسة الله على الدابة وانحرفت البعير راحنا انحرفت انحرفت البعير انحرفت الراحية لا بس فسلمت عليه فلم يرد عليه فلا منصر وقال إني إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني تنشئ الصدمة فلو حددني محمد بن حاكم الملقب السمين ألحدثنا محذر بنصول ألحدثنا عن جلالة بن سعيد ألحدثنا كثيرا في شنديق عن عطاء عن جابر قال بعدان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حمان في الأمان يا أبوان سبحانه الله و الحمد السلام عليكم حسن أحبوك و الحمد